بسم الله الرحمن الرحيم الاسلام راه تلك ايات الكتاب المبين انا انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون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 رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين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 إِنَّ ربك عَلِيمٌ حَكِيمٌ لَّقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ للسائلين قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة ان ابانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخل لكم وجه ابيكم وتكونوا من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 قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا على يوسف وإنا له لناصحون ارسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني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 ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئن بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاء شاء أن يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب فأكله الذئب وما أن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 والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلدل وهو قال يا بشر هذا غلام وأثره بضاعته والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدوده وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من لامرأته أكرمي مسواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث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 وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مسواي انه لا يفلح الظالمون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 واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما مَنْ من أرعد بأهلك سوء إلا أن يسجن أو عذاب أليم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 وَإِن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رَأَى قميصه قد من دبر قال إِنَّهُ من كيدكن إن إنكيدك عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين.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 وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذالك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 ما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين فاتجاب له ربه فصرف عنه كيدهن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 أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق راسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين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 بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء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 ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم أسماء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 ناج منه مذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبس في السجن بضع سنين وقال الملك إن أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبعة بلات خضر واخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي ان كنت الرؤيا تعبرون قالوا أضغاة احلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين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 يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات ثمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دابا فما حقتتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من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 وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاساله ما بال نسوه الله قطعن ايديهن ان ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن اذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امراه العزيز الان حصل حص الحق انا راوته عن نفسه وانه لمن الصادقين ذلك ليعلم اني لم اخنه بالغيب وان الله لا يهدي كيد الخائن وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك اتوني به أستخلص لنفسي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 وكذلك مكنا ليوسف في الارض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنين ولا اجر الاخره خير للذين امنوا وكانوا يتقون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 شئوا في الكيل وانا خير المنزلين فان لم تاتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه اباه وانا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى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 فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم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 ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. قالوا جزاء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 فلما استيئتوا منه خلطوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فردتم في يوسف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 قال بل سولت لكم أنفسكم امرا فصبر جميل فصبر جميل عسى الله ان يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تستأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين قال إن عندما اشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا سيئتوا من روح الله إنه لا ييأة من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مُجَازٍ فَأَوْفِلَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ قَالَ هَل عَلِمْتُمْ ما فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ قالوا كلا أنت يوسف. قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا. إنه من يستقى ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسن. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أَرْحَمُ الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فالقوه على وجه ابي ياتي بطيرا واتوني باهلكم اجمعين ولما فصلت العير قال ابوهم إني لا ريح يوسف فلولا ان تفندوا قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم فلما ان جاء البشير القاه على وجهه فارتد بقيرا قال الم اقول لكم ان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 وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد احسن نبي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان الشَّيْطَانُ الشيطان بيني وبين اخوتي ان ربي لطيف لما يشاء إن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 فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من انباء الغيب نوحيه إليه وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرفت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر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 على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوشي إليهم اهل القرى افلم يثيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قدرهم ولدار الاخره خير للذين اتقوا افلا تعقلون حَتَّى السيئة الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين